يا هي ذي عدنا قد الناس المحط ما اللي جود مشتاق والهنين الحاضر ما يار اللي ها جاوي املا جا عوضهم كل دايره بشي ودق والله و بك وراتك لا ودي ملكنا في راسي شواقه الجاهي ذهب ما باله كان ما اجت Zudem masigal julu tu shab tasalah annas tawqa ta'ala hada ta'banas wa قام والمركز القايد شباك في وجهه كتلج راقام تطلع جياه الشباك يا حافظ العدل قام الناس القول بالمشتاق والهين المحاطها يا قام حوضتهم كل رداي العام تضحم بشيء يا عنك ما عاد فيك الحام الله يوبك بوباقى ولا تكلفت ما تلنام هدفك براس شهاقى الجائزة باسم ابو ونغفأت عشقك عشاقة ثلاث من معجزت الأيام ماجت مع راعي الناقة سود ما سيقات جنوب وشرب الناس تواقة سعب لها ما اتعب لها اقصام وارهبها رز منزاقة والمركز الكائد شفاقا في قوزها تتذق الأحكام تطلع جريا ويسباقا يا هيفي مي عادا قدام الناس للقوز مشتاقا والهيل المحط ما لارقام اللي هقاوي العملاقا عوضتهم كل دايرها تحب شي قد يا عنك ما عاد فيك الحب الله يرضيك في راسي سمع راعي النجا جوز المسيج الجنوب والشمال بعد ريحان والمرفز <سؤال> القايد شباده في وجهك السكرا حكم تطلع هي من سبت يا هذي انا ya raab jadhamb shayat waqfa ya anka ma ad fi ke